الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحق في مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى على الجميع ونتكلم في هذا الدرس والدروس التي تليه حول صفة الصلاة وحينما نقول صفة الصلاة فإننا نتناول فيها بعون الله تعالى وتوفيقه الكلام عن أركان الصلاة أو فرائضها والكلام عن سنن الصلاة وعن مندوباتها ويستلزم ذلك بالتالي الكلام عن المغطلات والمكروهات التي تتعلق بالصلاة. والمعروف أن أي عبادة من العبادات تتألف من شروط ومن أركان ومن سنن ومن مستحبات. وهذه هي الأصل وهذا هو الأصل في العبادات. ويطرأ على العبادة أشياء تسمى مبطلات وأخرى تسمى مكروهات. تؤثر على صحة العبادة أو تؤثر على كمالها وبلوغ الإنسان فيها الدرجة الطيبة من الثواب وقد ابتدأ المصنف رحمه الله كغيره من المؤلفين بالكلام عن فرائض الصلاة والفرض كما جاء في كتب اللغة يقال فرضت الشيء أفرضه فرضا أي أوجبته والاسم الفريضة ويجمع على فرائض وقيل إن اشتقاقها من الفرض بمعنى التقدير لأن الفرائض مقدرات اسم من فرض الشيء يفرضه فرضا أي أوجبه على نفسه بقدر معنى الإمام الجرزاني رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب التعريفات وهو كتاب شهير في التعريفات والحدود يعرف الفرض بأنه ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ويقول إنه يكفر جاحده ويعذب تاركه الإمام الشوكاني في كتابه القيم إرشاد الفحول وهو كتاب في علم الأصول يقول إن الفرض هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه وقال إن الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور هذا بالطبع خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب كما يفرقون بين الفاسد والباطل في بعض العقود والإمام الدذير رحمة الله تعالى عليه يقول في بعض التنبيهات إن الصلاة مركبة من أقوال ومن أفعال وأن جميع أقوال الصلاة ليس بفرائد إلا ثلاثة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام وجميع أفعالها فرائد إلا ثلاثة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس بالتشاهد والتيامن بالسلام والحقيقة أبناءنا الطلاب أن المالكية لهم تفصيل واسع في مسألة عد الأركاب بعض علمائهم يضيق وبعض علمائهم يوسع فالإمام ابن جوزي في كتابه القوانين يعدها عشرة أركاب الإمام ابن شاس في كتابه عقد الجواهر الثمينة يعدها تسعة أركاب الشيخ خليل رحمة الله تعالى عليه في مصنفه هذا الذي نحن بصدد شرحه يعد هذه الأركان خمسة عشر رقنا أو الفرائض خمسة عشر فرما والذي يهمنا هو العدد الذي ذكره الشيخ خليل في متنه والذي ابتدأه بتكبيرة الإحرام والقيام لها على النحو التالي قال رحمه الله فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما يجزئ الله أكبر فإن عجز سقط ونية الصلاة المعينة ورفضه واسع وإن تخالف فالعقد والرفض مبطل كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا كأن لم يظنه, يظنه أو عزبت عزبت النية أو لم ينوي الركعات أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام وبطلت بشقها إن كثر وإلا فخلاف انتهى كلام المصنف رحمه وظهر الركن الأول في الصلاة تكبيرة الإحرام وهو الركن الذي يشرع الإنسان بمجرده في الدخول في حرمة الصلاة بحيث يطرد خلفه كل ما يتعلق بأمور الدنيا متجنبا في ذلك أن يأتي بأي شيء مما يتنافى مع الصلاة قولا أو فعلا وتكبيرة الإحرام من إضافة تكبير للإحرام من باب إضافة الجزء للكل لو إن قلنا إن الإحرام عبارة عن النية والتكبير يعني لو اعتبرنا إن الإحرام هو النية والتكبير يبقى هذا من باب إضافة الجزء للكل ولو قلنا إنه النية فقط وإن أصل إحرام الدخول في حرمات الصلاة بحيث يحرم عليه كل ما ينافيها فيكون ذلك من باب إضافة الشيء إلى مصاحبه وتكبيرة الإحرام معروفة بلفظة الله أكبر وهي فرض على جميع المصلين، يعني على الإمام وعلى المأموم وعلى الفرد. وفرض في جميع الصلوات سواء كانت الصلوات فريضة أو نافلة وسواء كانت سرية أو جهرية وسواء كانت حاضرة أوفائتها. فكبيرة الاحرام بالذات أبناء الطلاب لا يحملها الإمام عن المأمور كما يحمل عنه الفاتحة لأن الأصل في الفرائد عدم الحمل يعني الأصل في الفرائد أن الإمام لا يحمل شيئا عن المأمور. لما جاءت السنة بأن الإمام يحمل الفاتحة عن المأمور يبقى ما عدا الفاتحة على الأصل. وتكبيرة الإحرام فرض بإجماع العلماء أو أنها لابد لها من الصلاة باتفاق العلماء خلافا لمن يرى يدخلها الشروط يعني الجميع متفقون على وجوبها لكن هذا يعبر عنها بالشرطية وهذا يعبر عنها بالركنية الدليل على فرضية تكبيرة الإحرام الحديث المروي عن سيدنا علي كرم الله وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والحديث كما نرى أبناءنا الطلاب هو حديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام الترمذي قال إنه أصح شيء في هذا الباب والحديث كما نرى دل على ثلاثة أشياء دل على أن الطهور شرط للصلاة ولا تصحيح الصلاة بدون طهور وأن التحريم للصلاة بالتكبير وأن التحليل منها بالتسليم ولذلك السلام ركن من الأركان تكبير الأحرام لها شروط في المذهب أهم هذه الشروط أن تكون تكبيرا باللغة العربية لمن يقدر عليها. لكن لو إن الإنسان عجز عن الاتيان بها باللغة العربية تسقط عنه ككل فرض عجز عنه وإن قدر على الاتيان ببعضها أتى به إن كان له معنى وإلا فلا يعني لو استطاع أن يقول الله مثلا أو هو أكبر أو أكبر المهم إن المعنى الذي يأتي به أو اللفظ الذي يأتي به يدور حول هذا المعنى هو تعظيم الله عز وجل فالله تعالى اكبر واعظم من كل شيء الشرط الثاني من الشروط الهامة في تكبيرة الاحرام إن, المكا... ان المصلي يحرك لسانه بالتكبير ولا يشترط اسمع نفسه وان كان اخرص تسقط عنه ويكتفى منه بالنية يعني لابد فيها من اللفظ لان هي من الاركان القولية والركن القولي لابد من ملئتين فيه باللفظ. لكن لو كان الإنسان أخرص فيكفيه النية في ذلك الشرط الثالث ضبط التكبير فلا يلحن فيها بما يغير المعنى وهناك الحان متعددة أو لحن متعدد يقع فيه الكثير من العامة في تكبيرة الإحرام ونفس الخطأ يقعون فيه في الأذان مثلا فأحيانا يقول الله أكبر بالجيم وأحيانا يقول يأتي بالواو فيقص بينها وبين رفض الجلال وبين أكبر يقول الله وأكبر صاد أن الهاء من لفظ الجلال مضمومة وبناء عليه فتكبيرة الإحرام لفظ الله أكبر كذلك بعض العامة يسكت فيها سكوتا طويلا، وبعض العامة يمد همز الله سواء قصد بذلك الاستفهام أو لم يقصد، فيقول الله أكبر والمعنى هنا يختل تماما المقصود منه. بعض العامة أيضا يقع في خطأ في تكبيرة الأحرام. فيمد الباء في كلمة أكبر يقول الله أكبر وهكذا هذه كلها أبناءنا الطلاب أو هذا كله لحن يقع فيه الكثير من العامة في تكبيرة الإحرام ويقع فيه بعض المؤذنين تكبيرة الإحرام كما رأينا أبناءنا الطلاب هي الركن الأول من أركان الصلاة عند المصنف خلافا لمن يعد النية قبل تكبيرة الإحرام باعتبار النية هي القصد المتجه به الإنسان إلى الصلاة الركن الثاني عند المصنف هو القيام لتكبيرة الإحرام والقيام في الصلاة سيأتي الكلام عليه تفصيلا في فصل مستقل لكن المصنف هنا يذكر القيام لتكبيرة الإحرام باعتبار ركن مستقل يعني تكبيرت الإحرام ركض القيام لتكبيرت الإحرام ركض أيضا بمعنى أن المرأة يأتي بها من قيام لا من جلوس ولا من اتجاع ولا من اتكاء إلا لعذ نحن سبق لنا وذكرنا قبل ذلك أبناءنا الطلاب في بعض الدروس أن الأصل في تشريع الأحكام أنها تشرع للأصحاء وليس للمرأة وأنها تشرع لهم في الوضع العادي أما غير الأصحاء من المرضى والعجزة ونحوهم فإن الله سبحانه وتعالى يشرع لهم الأحكام الخاصة القائمة على التخفيف. يبقى هنا حينما يشترط المالكية القيام لتكبيرة الحرام هذا في حق القادر في حق غير المسبوق أيضا في حق غير المسبوق لأن المسبوق قد يأتي بها هو منحنن لركوع أو للسجود ولذلك التكبير لو أتى به الإنسان المسبوق في حالة الانحناء وأتمها في حالة الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير هل يعتد بتلك الركعة أو لا يعتد الحقيقة المذهب فيه تأويلان في ذلك بعضهم يعتد بتلك الركعة والبعض الآخر لا يعتد أما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل فالركعة بعطلة باتفاق أما الصلاة فهي صحيحة في القسم يعني ابتدت تكبيرة الإحرام حالة انحطاطة وأتمها فيه يعني أثناء وهو في النفس حاله منحطاطة هنا الركعة تبطل باتفاق ومن تتمة الكلام عن تكبيرة الإحرام أن المجزئ فيها لفظة الله أكبر بتقديم لفظ الجلالة كما قلنا ومدها مدا طبيعيا باللغة العربية من غير فصل بينهما ولو بكلمة تعظيم فلا يجزئ أكبر الله أو الله العظيم أكبر أو بمرادفها يأتي بمرادفها بالعربية أو العجبية لو عجز المرأة من نطق بها بسبب الخرس أو العجمة تسقط عنه التكبير وهكذا الركن الثالث ركن النية والنية أبناءنا الطلاب هي أصل في كل العبادات دل عليها حديث البخاري أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات والنية كما سبق الإشارة إلى ذلك تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه حتى إن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول إنها تدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه والنية عبادة مستقلة تحتاجها كل العبادات وهي لا تحتاج إلى شيء من العبادات من أركان الصلاة النية يعني لا صلاة إلا بنية والنية تعني القصد بمعنى إن الإنسان هو خارج من بيتي خارج لنية أداء صلاة كذا أو نفل كذا أو تطوع كذا وقت النية يكون مع تكبيرة الإحرامة أو إن سبقتها بوقت يسير جدا كمن نوى الصلاة خارج المسجد ثم دخل وكبر فيصح ذلك أما يكون المرء يقدم النية على الصلاة بوقت طويل في العرف فهذا لا يصف والنية كما ذكر الفقهاء ركن ابتداء وركن استمرار والمراد بالنية في الصلاة ماذا؟ يعني المقصود بالنية الصلاة قالوا أن ينوي الصلاة المعينة وذلك بأن يقصد بقلب أداء فرض الظهر مثلا والتعييم يقف الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل فلا يشترط فيها التعيين، فيكفي فيه نية النافرة المطلقة قالوا وينصرف هذا لصلاة الظهر إذا كان قبل الزواج وينصرف لراتبة الظهر إذا كان قبل صلاة الظهر أو بعد وينصرف لتحية المسجد إذا كان ذلك حين الدخول فيه وينصرف للتهجد إذا كانت الصلاة في الليل وينصرف للأشفاع إذا كان قبل الوت وهكذا بمعنى أن التعيين واجب في الفرائد والسنن والفجر دون بقية النوافة هذا ما اختاره المصنف أو ما ذكره مصنف أو ما فهمه الشراح من كلام المصنف والحقيقة أن علماء الفقه حينما يتكلمون عن النية يقولون أن النية تميز العادة عن العبادة وتميز رتبة العبادة تمييز العادة عن العبادة كالإنسان مثلا الجالس في المسجد في وقت الصيف من شدة الحر أو للاعتكاف إنسان دخل المسجد مكث فيه ساعتين أو ثلاث أو أكثر في شدة الصيف مثلا هنا قد يكون دخوله لجوءا من الحر أو هربا من الحر وقد يكون دخوله لاعتكاف الذي هو عبادة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحدد ذلك؟ نية الإنسان هي التي تحدد المقصد من دخول المسجد وهكذا الصلاة لا بد فيها من التحديد خاصة في الفرائض والسنن والفجر كما ذكر علماء المسجل النية لها أحكام تتعلق بها والعلماء تكلموا عنها كثيرا في باب قواعد الفقه في قاعدة الأمور بمقاصدها وتكلم عنها شرح السنة عند حديث إنما الأعمال بالنيات فمن مسائل النية مثلا هل يشترط التلفظ بالنية أو التلفظ بما يفيدها المصنف رحمه الله يقول ولفظه واسع يعني تلفظ المصلي بما يفيد النية في اتساع كان يقول توضيح الصلاة فرض الظهر مثلا واسع أي جائز بمعنى إنه خلاف الأولى والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها يعني النية عبادة قلبية وليست عبادة لسانية ولذلك الإنسان لابد له أن يراعي ذلك في أن النية عمل القلب وليس عمل اللسان حتى لو إن الإنسان تلفظ بالنية واختلف اللفظ مع القلب او اختلف اللسان مع القصد الحقيقة المصنف وبعض من وافقه يرون انه عند اختلاف اللفظ والمعقود في القلب سهوا او خطأ فالعبرة بالمعقود لا لا بالمتلفظ به لكن ان كان على سبيل العمد فهذا تلاعب في النية يؤدي الى بطلان النية وبالتالي بطلان السلام بعض الناس ممن ينتابهم الوسوسة كثيرا أو تنتابه الوسوسة كثيرا لا يتحكم أو لا يتمكن من صلاته إلا بالنية اللفظية فيقول نويت أصلي الظهر وبعض الناس يبالغ في ذلك ويقول كلاما طويلا فيقول نويت أصلي فرض الظهر حاضرا مؤتما وهكذا هذا لا يشترط فيه ذلك إلا إذا كان الإنسان تعتريه الوسوسة أو يعتريه الشك من أنه نوى أو لم ينم لماذا أبناءنا طلاب نقول لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على قلوبنا ويعلم السر وأخفى يعلم تماما ماذا نقصد بتلك الصلاة ويعلم خروجنا من بيتنا إلى المسجد لأي قصد ويعلم سبحانه وتعالى أخروجنا للصلاة من أجل أنها عبادة أم من أجل مراءات الناس بالعمل ولذلك ركز الكثير من العلماء على ترك مسألة اللفظ في النية. يتعلم بالنية أيضا مسألة رفض النية وبعض الأمور التي تتعلق بها. رفض النية إن الإنسان ينوي إبطال العمل أثناء الصلاة أو إبطاله بعد الصلاة أو أثناء الصيام أو, أو بعد الصيام أو نحو ذلك. رفض النية باتفاق. علماء المذهب وغيرهم باتفاق علماء المذهب وغيرهم يبطل الصلاة تماما ومحل البطلان إذا وقع ذلك أثناء الصلاة وفي بعض العلماء قالوا إن, إن وقع حتى بعد الصلاة يبطل لكن الأرجح في ذلك عدم البطلان يعني الأرجح عدم البطلان الصلاة أو العبادة برفض النية بعد تمامها يعني بعد تمام العباد يعني صلى الظهر وبعد أن صلى الظهر قال ابطلت الظهر أو نوى ابطال الصلاة التي انقضرت هذا لا أثر له على المتفق عليه في المذهب لكن على غير على قول آخر في المذهب يؤثر هذا وقد شبه مصنف في البطلان برفض النية مسألة الشخص اللي سلم ساهي عند اثنتين من الصلاة الربعية سلم من ركعتين في الربعية ظنا أنه أتم ولم يكن قد أتم فعلا أو ظن السلام لظنه الإتنام ولم يكن منهما شيء في نفس الأمر ثم قام كل منهما إلى نافلة أحرم بها أو فرد فإن صلاته التي خرج منها يقينا أو ظنا تبطل عند ابن القاسم انطالت قراءته في الصلاة المشروع فيها بأن خرج من الفاتحة أو ركع فيها بالانحناء ولو لم يطل وإذا وطلت الصلاة في الصورتين المشار إليهم سلقهم فعلى المصلي أن يتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرد الذي بطل أو كان قد عقد ركعة بسجدتها حتى ولو داق الوقت ويلزمه حينئذ قطع الفرد الذي شرع فيه ويندب الإشتاع إن عقد منه ركعة وإنما وجب الإتمام النفل دون الفرض إن عقد ركعة لأن النفل إذا لم يتمه الإنسان يفوت بالإتمام ولا يقوم يفوت بعدم الإتمام ولا يقوم أما إذا لم تطّل القراءة ولم يركع فلا تبطل الصلاة ولا يعتد بما فعله بل عليه أن يرجع الحال التي فارك فيها الفرض فيجلس ثم يقوم ويعيد فتحها ويسجد بعد السلام هنا عدة مسائل ليس فيها بطلان حيث شبه المصنف بها أمور لا تبطل فيها الصلاة قال ما مفاده لو عزبت النية بمعنى غابت عجوب النية بمعنى ذهابها أو غيابها لو عزبت أو ذهبت بعد الاتيان بها ولو بسبب أمري من أمور الدنيا تقدم الصلاة يعني شغله أمر من أمور الدنيا فلا تبطل الصلاة بذلك لماذا نظرا لمشقة استصحاب النية مع ملاحظة كرهيز التفكر في الأمور الدنيوية خلال الصلاة اثنين لو سلم ولم يظن السلام وظن أنه في نافلة بعد صلاة ركعتين مثلا فلا تبطل ويجزئه مع صلة بنية النفلة عن فرنا يعني سلم بعد ما صلى ركعتين سلم ليس ظنًا السلام ولكن ظنًا أنه يصلي نافلة فلا تبطل الصلاة في تلك الحالة ثلاثة إذا لم ينوي المصلي الركعات أي عدد الركعات أو عدد أجزاء الصلاة فلا يؤثر ذلك على صلاته ولا تبطل لأن كل صلاة تستلزم عدد الركعات فلا تبطل الصلاة بذلك لأن الإنسان لا يشترط له نية أجزاء الصلاة أو عدد ركعته بعض الناس الذين يتلاعبون في ذلك يقول نواية الصلاة الظهر كما قلنا أربع ركعات وينوي لكل ركعة نية وينوي لكل سجدة نية وينوي نواية الصلاة المشتملة على الركوع والسجود والتسبيح والتكبير والتمدن هذا كله كلام في نوع من التلاعب إذا لو اشترط نية أجزاء الصلاة في الصوم مثلا لا يشترط أن يقول نواية أصوم الاثنا عشر ساعة التي تشتمل على ثلاث ساعات في الظهيرة وساعتين في المساء وثلاث ساعات في الصباح لا يشترط ذلك أربعا إذا لم ينوي المصلي الأداء في الصلاة الحاضرة فلا تبطل الصلاة لاستلزام الوقت إلى الأداء يعني لو أن الإنسان دخل فوجد الناس في صلاة الظهر وهو لم يصلي الظهر ولم ينوي الأداء الصلاة الحاضرة هذه وشرف في الصلاة وشرطا بقوله الله أكبر صلاة حناية صحيحة ولا بطلان فيها لماذا؟ لأن الوقت الذي يصلي فيه يستلزم تلك الصلاة خمسة إذا لم ينو المصلي القضاء في الصلاة الفائته بل أطلق النية فلا تبطل صلاته أيضا لاستلزام الوقت القضاء يعني الإنسان عليه الصلاة فائته وجاء فصليها ولم ينوي أنه يصلي القضاء فلا تبطل الصلاة بذلك الركن الرابع من أركان الصلاة نية الاقتداء هذا الركن يتعلق بمسألة الجماعة نية المأمور لاقتداء بالإمام إذا كان الإنسان يصلي في جماعة لو لم ينوي الإنسان لاقتداء وتابعه متابعة المأمور بأن يترك الفاتحة مثلا تبطل الصلاة يعني الإنسان إذا دخل في جماعة فيجب عليه أن ينوي نية الاقتداء ومن هنا كان العامة أو بعض العامة يقول ذلك في التلفظ نويت الصلاة مؤتما أو مقتديا لكن المصنف رحمه الله ذكر أنه يجوز للمأموم الدخول في الصلاة بنية ما أحرى به الإمام وذلك يتحقق في الصورتين التاليتين يعني يجوز عند المصنف ومن تبعه من شراح الكتاب يجوز أن المنسان يدخل فيجب الإمام فيحرم بنية ما أحرى به الإمام، باعتباره بمجرد الدخول خلف الإمام أصبح من مساجين الإمام ينطبق عليه ما ينطبق على الإمام، يعني يسكن بسكونه ويتحرك بحركته. المصنف ذكر تحقيق ذلك في سورة. الصورة الأولى المأمون المسافر أو المقيم إذا وجد إماما ولا يدري أهو مسافر أو مقيم، يعني إنسان دخل فوجد واحد بيوصلّي مسافر أو مقيم ولا يعلم عنه هو مسافر أو مقيم يجوز له في تلك الحالة الدخول معه والإحرام على ما أحرم به يعني ينوي بقلبه ويقصد بنيته أنه يصلي ما يصلي هذا الرجل أو هذا الإمام وبناء عليه تجزئه الصلاة التي صادفها حضرياً كانت أو سفرياً ويجزئ المسافر ما تبين من سفرية أو حضري وإن خالف حاله حال الإمام لكن إن كان مأموم مقيم فإنه يتم بعد سلام إمامه المسافر ويلزمه إن كان مسافراً المتابعة هذه الصورة من صور عدم بطلان الصلاة في حالة النية المطلقة أو نية ما أحرم بنيا صورة رقم اثنين أن يدخل الإنسان المسجد ويجد إمامه محرما ولا يدري أأحرم بجمعة أو بظهر فيجوز له أن يدخل على ما أحرم به الإمام ويجزيه ما صدفه من الظهر أو الجمعة من المسألة المتعلقة بالنية أو مسألة أخيرة متعلقة بالنية إن الصلاة تبطل اتفاقا إذا سبق المرء بنيته تكبيرة الإحرام وكان السرق كثيرا وقد أشرنا إلى ذلك منذ لحظات بمعنى إن الإنسان نوى قبل أن يشرع في تكبيرة الإحرام بمدة إن لم يكن كثيرا بأن في بيته قريب من المسجد وكبر في المسجد زاهلا عنها في المزل خلاف في البطلان وعدمه وكلاهما مبنيان على اشتراط المقارمة وعدمها فمن أبطل الصلاة بنى قوله على اشتراط المقارمة ومن لم يبطل الصلاة بناه على عدم الاشتراط من أركان الصلاة التي ذكرها المصنف أيضا ما يلي الفاتحة والقيام للفاتحة والركوع والرفع من الركوع قال رحمه الله وفاتحة بحركة لسان على إمان وفذ وإن لم يسمع نفسه وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكنا وإلا أتماه فإن لم يمكن فالمختار سقوطهما وندب فصل بين تكبيره وركوعه وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل خلاف وإن ترك آية منها سجد وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما ونصبهما ورفع منه يعني من الركوع. ركنا قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة كما نعلم ركن من أركان الصلاة والفاتحة هي أم القرآن العظيم. قراءة الفاتحة لا بد أن تكون بحركة اللسان نطقا، سواء أسمع نفسه أو لم يسمع. بمعنى أن يتحرك اللسان بحروف الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا سواء تكلم بها جهرا أو سرا أسمع نفسه أو لم يسمع نفسه هي فرض في جميع الصلاوات المفروضة والنافلة في كل ركعة من ركعاتها للفذ وللإمام على الراجح من المذهب فإن تركها المرء عامدا بطلت الصلاة ولو ترك الفاتحة في إحدى الركعات سهوة وركعة قبل أن يتدارك يعني وركع وركع قبل أن يقرأ إن أمكن تداركه تداركها وإن لم يمكن سجد لها قبل السلام سجود سعر ولا يعيد الصلاة وزوبا بل ندى أما لو تذكرها قبل الركوع فيلزمه الاتيان بها قراءة المأموم للفتحة ليست واجبة فيها خلاف بين قضية السرية والجهرية ليس هنا محل بسط الكلام فيه الأصل في حديث الأصل في قرات الفاتحة حديث الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يبلغ أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ركن رقم ستة القيام لقراءة الفاتحة مثل ما قلنا في تكبير الإحرام القيام لقراءة الفاتحة في الفرض ليس ركن مستقلا في الصلاة بل هو ركن تابع للفاتحة هو ركن في حق الإمام والفذ إذا قدر عليه وليس ركنا في النفح لأن النوافل قائمة على التسامح ويتسامح أو يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفرض هذا الركن أيضا ركن القيام يختلف عن الركن اللي ذكر في مسألة تكبير الأحرام ويختلف عن الركن عن ركن القيام نفسه اللي سيتكلم عنه المصنف بالتفصيل بعد ذلك هنا المصنف بعد أن تكلم عن الفاتحة والقيام لها ذكر عدة مسائل تتعلق بالفاتحة والقيام لها. لأن الفاتحة لما كانت ركن من أركان الصلاة يشير المصنف إلى وجوب تعلم قراءتها قدر الإنكام حتى ولو كلفه ذلك زمنا طويلا أو كلفته أجرة من المال ونحوه. والإنسان يجب عليه أن يبذل وسعه في تعلم الفاتحة إن كان عسير الحفظ في كل الأوقات إلا أوقات الضرورة وذلك إذا وجد معلما يعلمه إن عاجز عن التعليم لأن لم يمكنه قبوله يعني لم يستطع استيعاب قراءة الفاتحة أو حفظها. أو فقد المعلم أو المعلم طلب منه أجر كبير وهو عجز عن دفع الأجر تسقط عنه الفاتحة ويأتي في هذه الحالة وجوبا بمن يحسنها إن وجده وتبطل إن ترك الاتمام يعني يلزم هنا أن يأتم ويلزم هنا الاتمام وجوبا بمن يحسن الفاتحة لكن لو صلى بدون الاتمام أو بدون الاتمام تبطل الصلاة وعجز بقى عن التعلم وعجز عن الاتمام وقام بالصلاة من فرقة وسقطت عنهم فلا إشكال في ذلك ولا يلزم الاتيان ببدلها على مختار المذهب لأن التكليف متعلق بوسع الإنسان وقدرته مقابل المختار في المذهب أنه يأتي بآية أو سورة بدل الفاتحة ولا وقفة أحيانا يعجز الإنسان عن الفاتحة ويحفظ صورة غيرها فلو استنفذ كل الحلول ولم يستطع الوصول إلى حفظ الفاتحة يأتي بصورة بدلها أو بآية بدلها من من يحفظها بناء على مقابل المختار أما على المختار يسقط عنه التكليف بقراءة الفاتحة من المسائل المتعلقة أيضا مسألة إن إنسان يفصل بين الركوع وبين التكبير إذا كان إيه عاجز عن تعلم الفاتحة إنسان لا يحفظ الفاتحة وعجز عن تعلمها كما سبقه أو عجز عن الاقتداء بالغير هذا يستحب في حقي أن يفصل بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وبين الركوع بسكوت أو ذكر من الإذكار أو يأتي بسورة أخرى لماذا حتى لا يشتبه أحد التكبيرين بالأخر يعني هو يبدأ في الصلاة بتكبيرة الإحرام الله أكبر لن يقرأ شيئا لكونوا غير متعلم أو غير حافظ الفتحة وفقد الشروط التي ذكرناها سابقا في هذه الحالة سيركع لو ركع بدون أن يفصل التبس الأمر على الناس لكن يكبر تكبيرة الإحرام ويسكت بعض الشيء أو يأتي بذكر من الأذكار أو تسبيح كالتسبيح والتهليل والتحبيل أي ذكر أو إن كان حافظ شيء من القرآن غير الفتحة يأتي به على سبيل الفصل هنا خلاف في المذهب أشر لهم مصنف في مسألة قراءة الفاتحة هل تجب الفاتحة في كل الركعات أو أغلب الركعات قال رحمه الله وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل خلاف مدار الخلاف كما ذكر في بعض أشروح على أنها فرض في أكثر الصلاة سنة في باقية سنة في باقية ومن ذلك وجوب الفاتحة في كل ركعة أو وجوب الفاتحة في ركعة وسنيتها في بقية الصلاة ومن ذلك وجوبها في نصف الصلاة وسنيتها في النصف الآخر ومن ذلك سنيتها في كل الصلاة لأن الإمام يتحمل على المأموم والإمام لا يتحمل فرضا من الفرق يعني هذه كلها أقوال في المذهب تفيد الخلاف في مسألة الفاتحة تقرأ في الكل أو في الجل أو في البعض طيب لو إن الإنسان ترك الفاتحة أو ترك شيء منها معروف آية الفاتحة جاء إنسان وترك الفاتحة تماما سواء كان فز أو إمام أو ترك آية منها أو أقل من آية أو أكثر ولم يمكنه تلافي ذلك لكونه ركع. يلزمه في هذه الحالة أن يسجد للسهو قبل السلام فإن لم يسجد أو تركها عمدا تبطل الصلاة ولو أنه تركها في ركعة من الثنائية أو في ركعتين من الربعية سهوا يتمادى ويسجد للسهو ويعيد الصلاة أبدا احتياطا على الأشهي في المملك الركن الذي بعد ذلك ركن الركوع ثم ركن الرافع من الركوع الركوع معروف أنه من أركان الصلاة ولكن بكيفية معينة هذه الكيفية تقترب فيها راحة اليد يعني بطن الكف في الركوع من الركبتين إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما فإن لم تقترب الراحتين الراحتان منهما لم يكن ركوعا وإنما هو إيماء وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب أما عن أكمل الكيفيات فهي على النحو التالي يركع الإنسان مسويا ظهره وعنقه غير منكس الرأس ولا يرفعه ويمكن الراحتين من الركبتين جيدا على سبيل الاستعباب ويفرق الأصابع وينصب الركبتين ولا يبرزهما قليلا هذه أكمل كيفيات الركوع الدليل على الركوع أو على ركنية الركوع في الصلاة أو على فرضية الركوع في الصلاة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلقوا دليل صريح من كتاب الله عز وجل على ركنية الركوع وركنية السجد لكن في الحديث التي تتكلم عن إتمام الركوع نجد مثلا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسه وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله, وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل الذراعي كافتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هو الحديث الشهير بحديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتذر قائما ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ساجده ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجده ثم فعل ذلك في صلاتك كلها من أركان الصلاة ركن الرفع من الركوع والرفع من الركوع يتأتى بعد الركوع بلطمئنان الذي أمر به الشرع وذلك بأن الإنسان لا بد أن يركع ليحقق الركن من الصلاة ثم يقوم ليحقق الركن الآخر وهو ركن الرفع من الركوع. بعض العامة يخطئ في ذلك، فينح بين الركوع والرأو السجود، يعني لا يستوي قائما من ركوعه، ولكن يستوي نصف انحناء أو نصف قيام ثم يزول. إذا ترك الإنسان هذا الركن، مطلت الصلاة بتركه والرفع هنا لا يتحقق إلا بالاعتدال التام، كما ورد في الحديث. وكان إذا رفع عليه الصلاة والسلام وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ثم تكلم المصنف بعد ذلك على بقية الأركان فقال رحمه الله وسجود على جبهته وإعاد لترك أنفه بوقت وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصحى ورفع منه يعني من السجود وجلوس لسلام وسلام عرف بأل وفي اشتراطنية الخروج به خلاف وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم وعليك السلام وطمأنينة وترتيب أداء واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه انتهى كلام المصنف ركن السجود من أعظم أركان الصلاة لأن دلالة على عجز الإنسان وصغاره أمام عظمة الله سبحانه وتعالى والدليل عليه الآية والحديث المتقدمين كيفية السجود على ما قاله بعضهم أقل الكيفيات لصوق الإنسان بالأرض أو ما يتصل بها من سطح غرفة أو سرير خشب أو شريط للمريض العاجز على النزول إلى الأرض كائنا ذلك النصوق على أدنى جزء جبهته وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى النصير ويستحب إلساقها على أبلغ ما يمكن بحيث تستقر منبسطا يكره شد الجبهة بالأرض بحيث يصدر أثر السجود في الجبهة يعني يكره حك الجبهة بالأرض حتى لا يكون في ذلك رياء أو نفاقا بالعمل هذا حكم يتعلق بالسجود من أحكام السجود أيضا اشتراط استقرار الجبهة على ما يسجد عليه من أجل ذلك لا يصبح السجود على التبل أو القطم أو الكتان أو الإسفنج أو الحشائش اللينة ونحو ذلك إلا إذا كان مدكوك منها أيضا استحباب أن يرفع الإنسان عاجزا عن الرأس بذكرها في ذلك في المذهب يعني يجعل مقعدته من الخلف أعلى من الرأس على سبيل الاستحباب من هذه الأحكام أيضا إن الإنسان لو ترك السجود على الأنف يلزم معادة الصلاة في الوقت حتى ولو كان الترك في سجدة واحدة وهذا قول بناه العلماء أو بناه القائلون به على القول بوجوب السجود على الأنف بعض الشراح رجح استحبابه لا وجوبه وقال لا يعادة عليه لأنه مدام مستحب فلا تلزم إلى من الأحكام أيضا المتعلقة بالسجود سنية السجود على أطراف القدمين لأن يجعل صدرهما على الأرض مع رفع العقبين وكذلك السجود على ركبتيه وكفيه على الأصحف في المذهب فلو إن الإنسان سجد وظهر قدمنا على الأرض أو جنبهما أو رافعا عن رقبتي عنها أو واضعا عن كفيه على ركبتيه لم تبطل الصلاة الدليل على هيئات السجود وأعضاؤه حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف. ولا نقف ثوبا ولا شعر في رؤية أخرى الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشعر بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر الرقم رقم عشرة من أركان الصلاة هو الجلوس هو الرفع من السجود الرفع من السجود مثل الركوع المعتمد صحة صلاة الإنسان إذا لم يرفع أديه عن أرض حال الجلوس بين السجدتين إذا اعتدل يعني إذا أمكن أن يعتدل بدون أن يرفع أديه أو يسحبه عن أرض أجزاء هزاب والأصل في مسألة الاستواء أو القيام من الركوع والاستواء فيه الحديث المتقدم وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسبت حتى يستوي جالسا ركن 11 الجلوس للسلام يعني الجلوس لأجل السلام ركن 12 السلام وهو الذي يتحلل به الإنسان من الصلاة السلام المعروف بالألف واللام والمصنف عبر بيقل ليخرج لنا السلام المنكر أو المضاف لغفظ الجلالة مثل سلامي أو سلام أو سلام الله يعني لابد في لفظ السلام في الصلاة أن يكون معرفا بالالف واللام مجردا من أي إضافة ويشترط في المذهب أن يكون باللغة العربية وأن يؤخر لفظة عليكم وفي تفصيل واسع في مسألة اللحن في السلام في المذهب والدليل على ركنية السلام الحديث المتقدم عن سيدنا علي كرم الله وجهه مفتاحه التكبير الطهور وتحليلها وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ويتعلق بالسلام 100 يلي هل يشترط بالله هل هل يشترط بالسلام نية الخروج من الصلاة او لا يشترط يعني الإنسان يسلم هل يشترط بسلامه نية الخروج من الصلاة وقع خلاف في المذهب والأرجح عندنا بعد الشرع انه لا يشترط منها ايضا أنه يجزي المأموم في تسليمة الرد على الإمام وعلى المصلي الذي على اليسار أن يقول سلام عليك وعليك السلام بالنسبة للمأموم, بالنسبة للمأموم. يجزئه أن يأتي بالسلام منكرا أو مضاف انتهت هذه الأركان المتعلقة بالصلاة وهي 12 بقيت أركان ثلاثة أخرى من صفة العموم رقم الطمأنينة وركن الترتيب وركن الاعتدال الطمئنين في جميع أركان الصلاة وركن. الطمئنين المرد بها استقرار أعضاء الإنسان زمنا معينا يحصل به الواجب من اعتذار المصلي وانحنان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ثم ركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا وهكذا يعني في أتأني في أفعال الصلاة الركن 14 في الصلاة ركن الترتيب ترتيب ايه ترتيب اداء الفرائض بان يقدم النية على التكبير ثم هو على القراءة ثم هي على الركوع وهكذا الى اخر الصلاة كذلك ترتيب الركعات ما لا يأتي بالثالثة قبل الثانية او لا يأتي بالركعتين فيهما الفاتحة والصورة قبل الركعتين التي في الركعتين التي فيهما الفاتحة فقط قبل الركعتين التي فيما فاتحها والصورة إلا للمسبوق كما سيأتي في موضعنا الرقم رقم 15 الاعتدال بعد الرفع من الركوع ومن السجود الاعتدال بحيث أن الإنسان لا يكون منحني يعني يرفع معتدلا يقوم من السجود معتدلا لو تركه عملا أو سهوة بطل بالصلاة على الأصف لكن الحقيقة أن المصنف أشار إلى أن أكثر علماء المذهب على سنية الترتيب لا فرضية الترتيب فالمصل لو ترك الترتيب يسجد لتركه سهوا وتبطل الصلاة بتركه عمدا قطعا فيما يظهر لأنه سنة شهرت فرضيتها الأصل في مسألة الاعتدال حديث ثم رفع حتى تعتدى قائما وحديث سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود ومننا نرى أبناء الطلاب أن كان الصلاة التي عدها المصنف رحمه الله خمسة عشر ركنا ذكرناها على النح السارق ثم بعد ذلك سيتكلم المصنف عن سواني الصلاة، وبهذا ينتهي هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.